أرى الدنيا لمن هي في يدايه عذابا كلما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما جئ إلي رد يا علما اني في يداي عذابا كلما كثرت لدي تغين المكرمين لها بصوره وتكرم كل من هانك على